يا ايها الذين آمَنُوا شهاده بينكم اذا حَضَرَ احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذوا عدل منكم او اخران من غيركم ان كنتم ضربتم في الارض ان كنتم ضربتم في الموت